بُوكتُو. أُسُومُدَ ستة وثمانون. أسئلة الماضي اثنين. أسئلة الماضي اثنين. كوي <تصفيق> أي تربطة قد لبست. أي ربطة عنق قد لبست. كوي <تصفيق> أَفْتُمَوْبِلْ أي سيارة قد اشتريت. <تصفيق> أي سيارة قد اشتريت. <تصفيق> أي, سيارة قد اشتريت؟ <تصفيق> أي جريدة قد اشتركت بها. اي جريدة؟ قد اشتركت بها. قو من رأيت؟ من رأيت؟ قو سرت من قابلت؟ من قابلت؟ من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ اوغا، استنفْت؟ متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ اوغا، زابوچنافْت؟ متى بدأت؟ متى بدأت؟ اوغا، برستانافْت؟ متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ зошто се разбудивте? Лима да стицавте? Лима да стицавте? Зошто станавте наставник? Лима да аспрпте мудрее? Лима да аспрпте мудрее? Зошто земавте такси? Лима да ахвте сијарта ајрга? لماذا أخذت سيارة أجررى؟ أقاذ دويدته؟ من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ أقااد تضفته؟ إلى أين ذهبت؟ إ أين ذهبت؟ كذا فت؟ أين كنت؟ أين كنت؟ قموا من ساعدت؟ من ساعدت؟ إلى من كتبت؟, إلى من, كتبت إلى من كتبت؟ من جاوبت؟ من جاوبت؟